رب المشر قين ورب المغبين.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 أَيُرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبٍ بَشَرٌ وَلَا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 ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء